هذا حزم ناجاة عظيمة يقرأ في كل حالاتي وكل بلاي ودفع كل شوء الأخلاق وكل داع خمس عشر أوقات بسم الله الرحمن الرحيم وبه الإعانة إلهي ألبستني الخطايا فبغذلتي وجلنا لي التباعد منك لباس مسكنتي وأما تقلب أضين جنايتي فأحيه بتربة منك يا ملِي يا بغيتي يا سُلي يا منيتي فوعزتك ما أجد لفلوبي سوى كغافرا ولا أرى لك سني غيرك جهابرا وقد حظت بالإنابة لك وعلمت بالاستكانت لديك وإن فإن طردتني مبابك فبمن ألوذ وإن رددتني عن جنابك فبمن أعود؟ فواء سفار من خجلتي ورفت ضاعي من سوري عملي واجتراحي أسألك يا رافي الذنب الكبير يا جابر العظم الكسير انتهب لي موقبات الجرائج وتستر علي فاضحات السرائج ولا تخلني في نشهد القيامة من برد عفتك وغفرانك ولا تعر من جميل سطحك وسترك إلهي طلّل على بنوبي ونام أرسل على سعاب إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه أم هل يجيره من سخطه أحد سواه إلهي إن كان الندم على الذنب تربة فإني وعزتك من النادمين وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين لك العجبة حتى آت الله إله قدرتك معلية، وبحمتك لم يعرف عني، وبعلمك أبي أرفق بي إلهي، أنت الذي فتحت لبابك ما من لا عفوك سميته توبة، فقلت توبة إلى الله توبة نصوحات، فما عُر من غفر لا تقول الباب بعد فتحه. إلهي إن كان قبح الذنب من عبدك فليحفر العثب من عندك إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك وجدت علي إلهي ما أنا بأولي من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فاجدت علي يا مجيب المضر يا كاشف الغر يا عظيم البر يا عليما مما في السر استشفعت إليك لجودك وكرامك وتوسلت لجنابك وترحمك لديك أستجد عالي ولا تخيب فيك وجاري فتقبل توبتي وكفر خطيئتي ببنك رحمتك يا رحم الراهيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي إليك أشكو نفسي من السوء يمارتا وإلى الخطيئة مبادرة بمعاصيك. مولعة ولسخدك متعولة نسألك مسارك النهارك فتجعلني عندك أهوان هارك كثيرة العدن طبينة الأمل إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع ميالة إلى اللعب والنحب مبلومة من الغفلة والسهب تسرع إلى الحربة وتسرثني بالتربة إلهي أشكو أجوى يضلني وشيطانا يؤهيني قد ملاب بالوسائس صغري وأحاضت هواجسه بقلبي يعارض كالهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفاء إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسابس كقلبا وبالرين والطبع تهبسا وعينا من المكاين خوفك جاملة وإلى ما بسرها طامحة ألا لا حول هذه ولا قوة إلا بقلوتك ولا نجات من مكانه الدنيا إلا بأصنتك فأسألك ببنا في حكمتك ونفى بمشيتك ألا تجعلني لغير نجودك متعرراً ولا تفيرني للفتن أرواً وكلي على الأعداء ناصراً وعلى المخازي من عجودي ساتراً ومن البدايا واقياً وعن المعاصي عاصماً برحمتك يا الرحمن الرحيم سنة الرحمن الرحيم إلهي أتراك بعد الإيمان بك تهذبني أم بعد حبيك تبعدني أم مع استجارتي بعرفك تسلمني أم وجاء لحمتك وصحفحك ترحومي إلهي أتراك بعد الإيمان بك تعبّدني أم بعد حبيّاك تبعدني أم مع استجارتي بعفك أتلّمني أم رجائي رحمتك وصفحك تحرمني حاشا لوجهك الكريم أن تخيّبني ليت شعري أل الشقاء بلدتني أمّي أم للعناره ربيتني فليتها لم تردئني ولم تردئني وليتني علمت من أهل السعادة جعلتني وبغربك وجبالك خصصتني فتقر بذلك علمي وتضمئن له نفسي إلهي هل تسويل وجوها خرت ساجدة لعظمتك أو تخرس ألسنة نطقت بالثناء على مجدك وجلالك أو تطبع على قلوب منضوت على محبتك أو تصن أسماء تلذفت بسماع ذكرك في إرادتك أو تغل كفا رفعتها الأمار إليك رجافتك أو تعاقب أبدان علمت بطاعتك أو تعذب أرجلا ساعت في عبادتك إلهي لا تغلق على نوحديك ذباب رحمتك إلهي نفس أعززتها بترحيدك كيف تذلها بمهانة إجرارك وضميرك إن عقد على ممتتك كيف تهرقه بحرارة نارك إلهي يجرني من أليم عظبك وعظيم سخطك يا حنال يا منار يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا ستار يا غفار نجني برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار إذا امتلاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقعب المحسنون وبعد المسيون فغفيت كل نفس ما كسبت وعملاء الظلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا من إذا سأله عقل أعطاه وإذا أمل ما عنده بلغه بناه وإذا قبل عليه قربه أو أدناه وإذا هاجره العسيان سترى ذنبه مغطاه وإذا تمكن عليه احسنه وكفاه إلهي من الذي نزلك ملتمسا كرامة ما اقريته فمن الذي اناخ بابك مرتجيا نداءك ما وليته يحكم ان ارجع عن بابك بالخيبة مسرورا واستغارك مبدا سواك بالإحسان موصوفا كيف أرجو غيرك والخير كله بيدك وكيف أؤمن سواك والخلق والأمر لك أبضع رجائي منك وقد أوليتني مالا لم أسأله من فضلك أم كيف تفقهني إلى مثري وأنا أعتصم بعملك يا من سعد برحمة القاسدون ولم يشقى نقمته المستغفرون كيف أنساك ولم تزل ذاكري وكيف ألهو عنك وأنت مراقبي إلهي بنيل كرمك علقت يدي والنيل إعطائك اسْتَطْعِمْ عَلَيَّ فَاخْلُصْنِي بخالصة تَوْحِيدِكَ وَاجْعَلْنِي مِنْ صَفَةِ عَبِيدِكَ يَا مَنْ كُلُّ هَالِبٍ إِلَيْهِ يَا رَاجِي وَكُلُّ طَالِبٍ إِيَّاهُ يَرْتَجِي يَا خَيْرَ الرَّجُوعِ وَيَا أَكْرَمَ مَدْعُوٍّ يَا مَنْ لَا يَرُدُّ سَائِلَهُ وَلَا يَخِيبُ آمِلَهُ يَا مَنْ بَابُهُ مَفْتُوحٌ وحجابه مرفوع لراجيه أسألك بكرمك أن تمن علي من بما تقر به عيني ومن رجائك بما تطمئن به نفسي ومن اليقين ما تهرن به علي مصيبات الدنيا وتجلو به عن مصري بشارة العمى برحمتك يا الرحمن الراهن بسم الله الرحمن الرحيم إلهي إن كان قل زادي في المسير فلقد حسن ظني بالتوكل عليك وإن كان جرمي قد أخافني من وقومتك فإن رجائي قد أشعرني بالأمن من نقمتك وإن كان ذنبي وظني لعقابك فقد آذنتني حسن يقيني بثماءك وإن كان أدامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فلقد نبهتني المعرفة بكرمك الآلائك فإن أوحى شبابي وبينك فرد العصيان والطغيان فقد آنسني بشراء الأفرار والرضوان أسألك بسلوحات وجهك وأنوار قدوسك وأبهل إليك بيعواطف رحمتك ولطائف رقفتك أن تحقق ظني فيما أؤمله من جزيل إكرامك وجميل نعامك في القربى منك والذلفى لديك وها ندام تعرض من فحات روحك وعطفك ومن تاجع غيث جودك ونطرك فاغ سخطك إلى أرطاك هارب منك إليك راج أحسن ما لديك مؤمن على مواهبك مفتقر إلى رعايتك إلهي ما بدأت به من فضلك فتممه وما وهبت لي من كرمك فلا تسلبه وما سفرت علي بحملك فلا تهدقه وما علمته من قبيع علي تغفره إلهي استشفعت بك إليك واستجرت بك منك تَتَيْتُكَ طَانِعًا فِي اِحْسَانِكَ رَارِبًا فِي اِمْتِنَانِكَ مُسْتَسْقِيًا وَا بِلَا طَوْلِكَ مُسْتَمْضِرًا غَذَامَ فَضْلِكَ طَالِبًا مَرْغَاتِكَ مُرِيدًا وَجَهَكَ طَالِقًا بَابَكَ طَالِقًا بَابَكَ عَصِدًا جَنَابَكَ وَارِدًا شَيْعَةً وَقَدْرَكَ ملتمسا سنيا الخيرات من عندك وافدا إلى جمالك تكينا لعظمتك وجلالك تفعل بي ما أنت أهله من المغفرة والرحمة ولا تفعل بي ما أن أهله من العذاب والنعمة برحمتك له ورحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أذهلني عن إقامة شكرك تتابع طبلك وأعجزني عن إحصاري ثنائك فيض طبلك وشعلني عن ذكر محاميك تهادف عبائدك وأعياني عن نشر شكري عوارفك توالي أياديك وهذا مقامه من اعترف بشبه النعماء وقابلها بالتقصير وشهد على نفسه بالإحبال والتضييع وأنت الرؤوف الرحيم البر الكريم لا يخيب قاصده ولا يطرد عن فنائه بآمليه بصاحتك تحط رحال الراحلين وبعرصتك تقول يا فلا تقابل تمامنا بالتخييب ولا الياس ولا تلبسنا سر بالقنوط بال والالباس الهي تساررا دتعاظمي آله شكري وتغلى في جنبي كرامتك يا ثنائي حللتني نعمك من أبباء الإيماني قلنا وضربت عبية طارفة برك من العز كندا وقلتني من الكهقلاء لا تحل وطوقتني أطواقا لا تفل فآلاءك جمة نوعف رسالي عن إحصائها كفيرة قصر فهمه عن إدراكها فضلاً استقصائها فكيف بتحصيل الشكر وشكري إيايا يفتقر إلى شكري فكيف بتحصيل الشكر وشكري يفتقر إلى شكره فكلما قلت لك الحمد وجد علي ذلك أن أقول لك الحبد إلهي فكما غديتنا بلطفك وربيتنا بصمعك فتمم علينا سمادر النعم ودفعنا مكارها النقم وآتنا من هضوض الطارين أرفعها وأجملها وأجلها عاجلا وآجلا ولك على حسن بلائك وسبوغي نعمائك حمد يوافق طاكر ويمتل العظيم من برك ونداك يا عظيم يا كريم برحمتك يا الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أهلنا طاعتك وَجَنِّبْنَا مَعَاصِيكَ وَيَسِّرْ لَنَا أَمْرَ مَا تَمَنَّى تِينِ بِتَوَارِي طُهَانِكَ وَاحْمِلْنَا بِحُبُوحَةِ جِنَانِكَ بَاقِشًا عَنِ صَاحِيِرِ النَّاسِ عَادًا الْارْتِيَابِ وَاكْشِفْ أَرْقُلُوبِنَا أَوْشِيَةَ الْيَأْسِ فَالْعِجَابِ وَآذِهِ بِذَاتِ بعث فيت الحق في سرايلنا، فإن الشكوك والظنون لواقع الفتن، ومكثرة لصفه المناء يحل من ميني؟ اللهم احم في سفني نجاتك، ومتعنا بلذيذ من عجاتك، وحردنا حيا حبك وأذقنا علامة وديك، وقربك. لاجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك وأخلص نياتنا في معاملتك فإنا بك ملك ولا لنا إلا بك إليك إلهي جعلني من المصطفى من الأخيار وألحقني للصالحين الأبرار الصابقين إلى المكرومات المسارعين إلى الخيرات العاملين للباقيات الصالحات الساعين إلى غفيع الدرجات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير برحمتك يا الرحم الراحمين بسم الرحمن الرحيم سبحانك ما أضيق الطرق على من لم تكن دليله وما الله الحق عند من هديته سبيله إلهي فأسألك سجل الوصول إليك ويسر لنا في أقرب الطرق للمفود عليك وقرب علينا البعيدة وسهل علينا العسير الشديد وألحقنا بعبادك الذين هم البدارين وإليك يسارعون وبابك على التغان يضيقون وإياك في الليل يعبدون وهم من هيبتك مشفقون الذي صفيت لهم المشارب ما الرغائب الرغاي بما لهم المطالبة وقعيت لهم من فضلك المهلب وملأت لهم من حبك وربيتهم من صافي شربك فإليك إلى لذيذ مناجاتك وصدق وإنك أقصى مقاصيدهم حصن هيا على المقبلين فيا منه على المقبلين عليه وبالعطف عليه آيلون متفضلين وبالغافلين عن ذكره رحيم رءوف وبجدديه أسألك أن تجعلني من أوفارهم منك حظا وعلاهم عندك منزلا واجزلهم من رؤك قسيما وأفطلهم من معرفتك نصيبا فقد انقضعت إليك همتي وانصرفت نحوك رابتي أنت لا غيرك برادي ولقابك برة عني ووصلك مني نفسي وإليك شوقي بمحبتك ونهي وإلهك صبابتي وارطاك بغيتي وهاجتي وجبارك طلبي وبربك غاية سؤلي وفي مناجاتك منسي وراهتي وعندك دواء مطلبي وبرل لوعتي وكشف كربتي فكن أنسي في وحشتي ومقيل عثرتي وقابل تربتي ومجيب دعوتي وبني عصمتي ونوني فاقته ولا تقطعني عنك ولا أكبعني منك يا يا جنة يا بنيا يا مآخرتي الله بسم الله الرحمن الرحيم إلهي من ذا الذي داق حلابة محبتك فرام منك بدلا ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى منك حوالا إلهي فجعلنا من اصطفيته لقربك فبولايتك وأخلصته سروري لجودك لمحبتك وتسلم حق لقائك ورضيته بقضائك وحياة ارضاك إلهي فجعلنا من اصطفيته لقربك وبولايتك وأخلصته لودك وحبتك وتنسى وقته إلى لقائك ورويته لقائك وحياة بغائك فلا تروه من عجلك وفلاك فبوقته مقعد الصدق في جوارك وخصصته بمعرفتك لعبادك مهيمنته قلبه لقرادتك وأخذيت مجهور لك وفعغت فؤاده لحبك ورغبته فيما عندك وألهمته ذكرك وأوزعته شكرك وشغلته بطاعتك وصيرته من صالحي بنيتك وأخترته لمناجاتك وقطعت كل شيء يقطره عنك اللهم جعلنا ممن تأبهم الارتياح إليك بلحن ودهم الرأس زت الأنين في بابهم ساجدة في وعيونهم ساهرة في خدمتك وعيونهم سائرة من خشيتك وقلوبهم معلقة بمحبتك رافدة من خلية من مهابتك يا من أما رؤوسه محبيه رائقة وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة يا منا قلوب المشتاقين ويا غاية أعمال المحبين وأسألك حبك وحب من محبك وحب كل عمل يصلي محبك <متحدث> كل عمل يوصلني للاقرب بك فان تجعله محبا <متحدث> الي مما سواك فان تجعل حبي لك قائدا الى رضاك وشوقي اليك زائدا من اصيالك وانظر بعين وَالْعَطْفَ إِلَيَّ وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي وَجْهَكَ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ الْإِسْعَاءِ وَالْخَضْوَةِ عَنْتَكَ يَا نُجِيبْ يَا أَرْحَمُ الرَّحِيمِ الله الرحمن الرحيم إلهي ليس لي بصيلة إليك إلا عواطف رأفتك ولا لي دريعة لديك إلا عواطف رحمتك وشفاعته نبيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة من النقمة أجعلهما لي سببا إلى نيل غفرانك وصيرهما لي أصلة إلى الفوز برضوانك وقد حل رجالي بحرامك عنك وحطّ طمعي بفناء جودك فحقّق فيك أملي واختم من خير عملي واجعلني من صفتك الذي أحملتهم بحبوحة جنتك وبنوّقتهم دار كرامتك وأرثهم منازل الصدق في جبالك يا لا يجد الوافدون على أكرمه ولا يجد القاصدون أرحمه ويا خير من خلا به ويا أعظف من آبى إليه طهيل إلى سعة عفك ومذت يده وبذيذ ذكرك إن أعلقتك فيه فلا تغذيني الحرمان رقدي كرمك علقتك في فلا تميني الحرمان ولا تبتلني بالخيبة والغسران يا سميع الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم إلهي كسري لا يجبره إلا نطفك وحلامك بفقري لا يوميه إلا عطفك وإحسانك وروعتي لا يسكنها إلا أمانك وذلتي لا يعهلها إلا سلطانك وأميتي لا يبلغنيها إلا فضلك وخلتي لا يسدها إلا طولك وحاجتي إليك لا يقضيها غيرك وكربي لا يفرج سوى ورحمتك وضرّي لا يكشت غير رأفتك وأغلتي لا يطفئها إلا لقالك وشوقي إليك لا يسليها إلا جاتك وقراري لا يقير دون تنوينك ولهفتي لا يردها إلا روحك واتقني لا يشفيه إلا جلك وغمي لا يزيله إلا قربك وجوعي لا يبرئه إلا صفحك وعين علبي ورين قلبي لا يجلوه إلا عفوك وبسوات صدري لا يزيحه إلا أمرك هيا منتهى أمل الآمنين ويا غاية سؤل السائلين ويا أقصى طلبة الطالبين ويا أعلى رغبة الراغبين ويا ولي الصالحين ويا مال الخائفين ويا مجيب المضطرين ويا ذخر المعدمين ويا كنز البائسين ويا غياث المستغيفين ويا قاضي حوائج الفقراء المساكين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين لك تخطعي وسؤلي وإليك تضرعي وابتهالي أسألك أن تنيلني إله روح رضوانك ما تديم علي نعم امتنانك وها أنا بباب كرمك باطف ولنفحات برك متعرض ولحبك الشديد معتصم ولوربتك الوثقى متمسك إلهي رحم عبدك الظليل ذا المسال الكريم والعمل القليل من عليه بطولك الجزيل وكنفر تحت ظلمك الظليل يا كريم يا جميل يا ارهب الرحيم إلهي ارحم عبدك البليل ذا الي سان الكريم والعمل القديم فابنن عليه بطولك الجزيل إلهي ارحم عبدك البريم ذل الي سان الكريم فالعمل القليل امن عليه بطولك الجزيل وكنف تحت ظلك الظليل يا كريم يا جميل يا غرام الراهنين سيدنا الله الرحمن الرحيم إلهي قصرت الأنسن عن غلوغ فنائك كما يريق بجلالك وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك وانحصرت الأقصار دون النظر إلى سبعات مجلك فلم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعكز أم معرفتك إلهي فاجعلنا من الذين تنسخت أشجار الشوك إليك في حدائب سدورهم وأخذت لوعات مهبتهم بمجامع قلوبهم فهم في ركاة الأفكار يأمرون وفي رياض القرب مكاشفة يرتعون ومن حياظ المحبة بكأس الملاقفة يقرعون وشراير المصافات يردون قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن أقائدهم وظمائرهم وانتفت مخالجة الشك عن غلوبهم وزرائرهم وانشرعت بتحقيق المعرفة وعلت بسبق السعادة في السيادة همنهم وعذب في معين معاملة شربهم وطاب في مجلس الأنس سرهم وآمن في موطن المخافة سربهم واضمنت بالرجوع إلى رب الأرباب أنفسهم وتيقنت بالفوز والفلاح أرواحهم واستقر ادبالك السهاني نيل المأمول ترى نيل المأمول قرارهم ما بي في بيع الدنيا واستقر ادبالك السهاني نيل المأمول قرارهم ما بي ما رضيت واستقر ادبالك السهاني نيل المأمور قرارهم وربحت في بيع الدنيا بالآخرة تجارتهم إلهي من أمث خواطر الإلهام بذكرك على القلوب وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب وما أضيب طعم حبك وما أعبد شرب قربك فاعدنا من ضردك وإبعادك أجعلنا من أخص عارفك وأصلح عبادك وأصلح عبادك وأصفق طاعيك وأخلص إيمانك يا عظيم يا جليل يا كريم يا منيل برحمةك ومنك ومنك يا رحمن الرحيم سلائِي الرحمن الرحيم إلهي من الواجب مقبولا أملك لنتزهدك من ذكريك على أن ذكري لك بقدر لا بقدرك وما أصا وما أصاعيبله قدامي حتى أجعل محلا لتقديسك ومن أعظم يوم علينا جريان ذكرك على أنزنتنا وإذ نكادنا لدعائك وتنزيك وتسبيعك فألهم نادكك في الخناة والمنى والليل والنهار والإعلان والإسرار وفي السراء والطراء فآلسنا بذكر الخفي واستعملنا بالعمل السكي والسعي المريه وجازنا بالميزان الوفي إلهي بكهامة القلوب الوالهة وعلى معرفتك جمعة القلوب المتباينة فلا تضمن القلوب إلا بذكرك ولا تسكن نفوس إلا عند لقاك أنت المسبح في كل مكان والمعبود في كل زمان والموجود في كل أوان والمدعو في كل لسان والمعظم في كل جنان واستغفرك من كل لذة بغير ذكرك ومن كل راحة بغير يمتك ومن كل سرور بغير قربك ومن كل شعور بغير طاعتك إلى أن لأنت قلت وقولك الحق يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كفيرا وسبعه ذكرته عاصيلا وقلت بقولك الحق هذكروني أذكركم فأمرتنا بذكرك وعدتنا عليه أن تذكرنا تشريفاً أنا وتفخيماً وإعظاماً وها نحن كما أمرتنا فأنجز لنا ما يا ذكر ve ya Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya Melâdellâidîn ve ya Ma'adal-Aidîn ve ya Muncil-ül-Hâlikîn ve ya Asim-el-Bâhisîn ve ya Rahim-el-Mesâkîn ya ya ويا جابع المنكسرين ويا مأوى المنقطعين ويا ناصر المستغفين ويا مجير الخارفين ويا مغيث الكربين ويا حصن اللاجين إن لم أعذ بعزك فبمن أعوذ وإن لم أمذ بقدرتك فبمن أمذ وقد ألجأتني الذنوب إلى في. لأذيار عفك وأحرجتني الخطايا إلى استفتاح أدوال صفحك وتعتني لسات إلى الإناخة بفناء عزك وحملتني المخافة من نقمتك على التمسك بعوة عفك وما حق من اعتصم بحقلك أن نخزنا ولا يليق بمن استجار بعزك أن نسلم أو يهملنا إلهي فلا تخينا من عمايتك ولا تعينا من رعايتك وردنا من موارد هلكتي فإن بعينك وفي كنفك وأسألك أن تجعل علينا راقية تنجينا من الهلكات وتنجينا وتجنبنا من الآفات. تكفنا من دواهي المصيبات وأن, وأن تزيل علينا من سكينتك وأن تنشي وجبهنا بأمان محبتك وأن تأبينا إلى شديد أكنك وأن تحفينا فكنا في أصمتك برأفتك ورحمتك يا رحم الراهيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أسكنتنا داراً حفرت لنا حفر مكرها وعلقتنا بأيدي المنايا في حبائل عذرها فإليك نلتجئ من مكائب كدعها ولك نعتصم من الإغزار لزخارف زينتها، فإنها المهلكة طلابها، المتلفة حلالها، المحفومة بالآفات، المشهونة بالنكابات إلهي، فزهدنا وسلمنا منها بتوفيقك ورصمتك، وانزع عنا جنابين مخالفتك وتبلّم أمورنا بحسن كفايتك وأوفر مزيدنا من سعة رحمتك وأجعل صلاتنا من فيض مواهبك وغرس في أفئدتنا أشجار محبتك وأتمن لنا المار معرفتك وارلقنا حلى أفلة عفك ولذة أعلمنا يوم لقائك وأخرج عبا من قلوبنا كما فعلت للصالحين من صفتك والأبرار من خاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين الطيين بين الطائرين المعصومين وصحبه الراشدين مسلم تسليما